وَمننْ خََّت م وَزين أ فَأُولكَ الذيينَ خصِعون فُسَعُم في جَه مَ خَب وَمنْ خَّت م وَذين فَأول إكَ في جه مم